أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تقصص رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وكذلك يَجْتَبِيكَ ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من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 أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيار والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وان إنا له لنا أرسلهما أرسله يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأقاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقاترون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوخينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبقون قالوا يا أبانا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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأذلذا الوهو قال يا بشرى هذا غلام وأثرواه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأقاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المُخْسِنِينَ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 وهم بها لولا أرآ برهاب ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قبيصه من دبر وألف يا سيدة لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يُسْجَنَ أو عذاب أليم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 فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين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 متكئون، وآتت كل واحدة منهم نسكينا، وآتت كل واحدة منهم نسكينا، وقالت خرج عليهم، وقالت خرج فلم. ما راينه اكبرنه وقطعنا ايديهم وقلنا قاش لله ما هذا بشرا وقطعنا ايديهم وقلنا قاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوت نفسي فاستعصم ولقد نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وَأَكُنْ من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني يحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المقسنين قال لا يأتيكما طعام تُرْزَقَانِ إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب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 يا صاحبي السجن أأغباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الذين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن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 أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون تزرعون سبع سنين دابا فما حَصَدتُّمْ فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تقصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاسن وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال نِسْوَةٌ التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي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 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فارفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون وقال لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الْكَيْدُ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أخي مِن قَبْلُ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 ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعْقُوبَ قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون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 قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجذي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيثم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 له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من الْمُحْسِنِينَ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن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 وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الخزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما اشكو وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات مزجا فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم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 انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين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 ك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون